ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا بتوبة التائبين أحمده حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه والصلاة والسلام على الصادق الأمين الرسول الكريم المبلغ عن رب العالمين سيد الأولين والآخرين وذرة ولد ادم أجمعين عليه وعلى أصحابه وآله وذريته أفضل صلاة وأزكى تسليم عباد الله في وقائع الدهر فوائد وفي أحداث التاريخ عبر وفي جيد الزمان قلائد وفي حياة البشرية أماجد صنعوا التاريخ وفرضوا انفسهم وعاشوا حياه كريمه وصاروا للناس للناس قدوه يرتاد الناس سيرهم ويتكلم الناس ويتكلم الناس عن مواقفهم وجره هؤلاء جميعا بل وعز البشريه وفخرها والتاريخ عليه عاله ولا يستطيع التاريخ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 علم ان لن تحصوه فتاب عليكم يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار مضى عام تجد اهل بيت يزفون عروسا واخرون يشيعون ميتا مر عام دار تفرح بمولود واخرى تعزى في مفقود مر عام وامتنا حبلى بالمشكلات مزخنة بالجراحات تتوانى عليها الضربات ففي الأرض المباركة معاناة وقصة وصلف وطغيان ودماء تراق ومقدسات تنتهب وفي العراق احتلال ودمار وتخريب ومقاومة صامدة والأقليات المسلمة قضاياها معلقة ومشاكل المسلمين بالداخل نسيجهم ممزق ومقطع انها معاناه كبيره مضى عام وطويت سنه هجريه تصرمت ايامها وتقطعت اجلاءها وتفرقت اوصالها سنه كامله وعام كامل مرة ونحن فيما نحن فيه لم يحصل فينا التغيير ولم ي... ولم تحصل فينا النهضه ولم ي... ولم يحصل فينا التقدم نحو الامام نحو القيم ونحو معالي الامور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 واعتزازه بدينه وصموده لثوابته هل عاشت الأمة ذات الثوابت وهل تعيش الأمة ذات التمسك بذات الثوابت القديمة ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيتا عظيما ترك كعبة مشرفة وبيتا عتيقا مجيدا وبلدا طاهرا شريفا لكن المبادئ أغلى والقيم اثمن من ذلك كله خرج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 من غيره لأنها إرث إبراهيم وقواعد إسماعيل لكنه لا يعبه بشكليات ولا يقف عند مجرد الصور إنه خرج من مكة لان ما يملك اعز من مكة ومكة لا قيمة لها بغير توحيد ولا قيمة لها بغير دين ولذلك إن من الدروس العظيمة المحافظة على الثوابت وعلى الأمة في ألحاء المعموره أن تستنهض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 توحدوا في بوتقه واحده استعلوا على النعرات وانصهروا في بوتقه الاسلام هل هذا يكون لنا هل يمكن ان يكون لامتنا المتفرقه الممزقه المقطعه هل يمكن ان تتوحد الامه ولا ولا يمكن ان تعيد الامه مجدا ولا ان تقارع عدوا ولا ان تنتصر في معركه سواء كانت معركه فكريه او ثقافيه او اعلاميه أو عسكرية إلا إذا ما كان لها توحيد وهوية وكانت متوحدة في نفسها الهجرة نصرت الأمة بمعنيين اساسيين التوحيد والوحدة توحيد الملة توحيد العبادة توحيد العقيده وتوحيد الأمة في بوتقة واحدة انظر إلى عالمنا إذا تكلمنا عن الدول سوف تجد كل دولة لا ترضى باختها حس كده خلي لو قلنا لا نتوحد مع المصريين الناس يقول لك الحلب الحلب ديل ما فيه فايده هل نتوحد مع الخليجين يقول لك عرب مقطعين نحن ذاتنا ما راضين بهم وهم يقولوا على نحن عبيد كلنا الجعليين وال... والشوايقه وال... وال والفوراويين وناس جنوب السودان وناس الشرك كلنا عبيد عند الناس دي نتوحد كيف هون نحن ما راضين بالمصريين دي والمصري ما راضين بينا ونحنا ما راضين بالسعوديين والسعوديين ما راضين بينا يا أخي حسنا وجودك أي دولة طول جملة فيها طول حاجة تقول ناس أندونسيا يقول لك عجم الناس الخليج بجم ما عندهم فهم عرب مقطعين المصريين حلب أهون نحنا نحنا ذاتنا ما راضين براجبتنا كل زوج عنده وعي أي حزب يتقسم أي جماعة تمزقت يا أخي معقول. هل هذا واقع؟ نحن في السودان في رغبتنا كمسلمين ما قادنا توحد، وإنه ينبغي أن نعلم أنه إذا مر علينا هذا العام الهجري ولم نتوحد، والله أحيانا ينتابني شعور أننا نحتاج أن نتوحد إلى مع كل من يقول لا إله إلا الله فقط، بغض النظر عن تفاصيل ينتابني شعور. لما اخاف من جونقرن وأجندته إخوانا جونقرن زول واضح ما قال بجي أتخلى قال جيشان السودان الجديد بدافع عن أشياء يراها الناس أنها رمزية الدينار عملة إسلامية أو عربية الجنيه ماله نرجع للجنيه تاني هو عنده أجندته وصرح بها في احتفالات الساحة الخضراء قبل أيام وخاطب جونقرن الاحتفال بموبايله هتف النصارى قالوا لا اذان ولا كيزان في السودان بعد الان كلام واضح لا اذان ولا كيزان الكيزان عرفناه الاذان مالو لا, لا كيزان اي لا كيزان جميل لا اذان الاذان مالو لا اذان ولا كيزان في السودان بعد الان كلام واضح لما تسمع هذا الكلام ينتابك احساس. قوي في دواخلك أنك تحتاج لأي مسلم بغض النظر عن لونه وطائفته وجماعته وحزبه وعرقه ولونيته وقبيلته أنك محتاج أن, تتو أن تتواثق معه في المرحلة خطرة من أجل الحفاظ على كليات الإسلام ومسماه لا تفاصيل الاسلام و. وجزئياته من محافظة على مسمى الإسلام ولذلك الوحدة الإسلامية تجلت وتجسدت في كل مراحل السيرة خرجوا من مكة تركوا الأهل والعشيرة وذهبوا إلى المدينة حيث والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وتجسدت, وتجسدت معاني الاخوه وصور التلاهم في أبها وازهى وأحلى حللها وصورها وأجملها سعد بن الربيع اخاه عبد الرحمن بن عوف وطرحة بن عبيد الله اخاه كعب بن مالك بكر الصديق اخاه خارجة بن زهير بن زيد بن زهير وعمر بن الخطاب اخاه عثبان بن مالك وبلال بن رباح اخاه أبو رويحة تآخوا خوة عجيبه ولكن اين اخوتنا الخزرج والاوس بينهما حروب طاحنه توحدوا والمهاجرون غير الانصار توحدوا هل يمكن لاخواننا في دارفور وفي شرق السودان وفي غيره ان يتوحدوا معنا جميعا او ان نتوحد معهم ان لم نفعل ذلك فلم نستفد من من الع من ال, من ال... من ال... من الهجرة النبوية إلا عطلة, الخمي... إلا عطلة الخميس فقط الشيء اللي استفادوا الشعب السوداني كله من ال... من من الهجرة إنه عادوا إجازة يوم الخميس وما شاء الله مشوا الجناين ومشوا شنو هي الرحلات وقضوا أيام سماحة وانتهى الكلام بس لكن إذا لم يتوحدوا لم يستفيدوا من الهجرة شيء إن من مشاهد الس من مشاهد الهجرة العظيمة فيرة الصحابة الذين هاجروا وكان أولهم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي ثم هاجر بعده زوج ليلى بنت حسن بنت حسمة ابن غان وهو عامر بن ربيعة وهي أول امرأة هاجرت هي ليلى أول امرأة هاجرت ليلى بنت بنت حسمة ابن غان ومعها زوجها عامر بن ربيعة وأول من هاجر وأول من وصل المدينة قبل مصعب وقبل غيرهم وصل أبو سلم ثم جاء بعد ذلك طلحة ثم عمار بن ياسر ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكب ونزلوا جميعا في بني حارف بن من, من, من الخزرج وجميعهم كان يصلي بهم سالم مولى أبي حزيفة لأنه أكثرهم قرآنا وأي صحابجة قال لي رسول الله انا ذاه هاجر قال له هاجر جاء ابو بكر وقال يا رسول الله اذا لي قال لا بعد عسى الله ان يجعل لك صاحبا فوقع في نفس ابي بكر انه هو فذهب واعد الراحله وبدلا من راحله اعد راحلتين واتى بالرحلتين واوقفهما وهيئ نفسه قالت عائشه رضي الله عنها ما عقلت يعني مما فتحت إلا وأبواي يدينان بالدين فتحت في مكة مما قامت مما فهمت وعرفت تتكلم لقيت أبوا مسلم وامه مسلمة وما يمر علينا يوم إلا ورسول الله يأتينا بكرة أو عشية يبجون بالصباح يبجون بالليل قال وذات مرة أتانا في نحر الرهيرة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 لما قال لما ما بيطرع إلا بي الله يقول له ما بيصرف إلا الله يقول له مواعيد ليه ويكون معه النوم الشيء ده مكتوب منتهي الله قال له فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال نعم قالت عائشة فما شعرت أن أحدا يبكي فرحا إلا لما رأيت ابا بكر يبكي يبكي من الفرش لأنه سوف يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الهجرة ليست انتقال موظف أنا أرى كثير من الناس هاجرون يقول خو امشي نمشي جوبا لم اللي وقوى وقام عمل حاجاته وجيب الح... اعمل هاجر مشى نقله موظف نقله جوبا سهل جدا واحد من نجولا وده هو واحد وواحد من نيالة جابوا خرطوم بفرح طبعا بيجيبوا خرطوم ده بفرح والبيودوا من الخرطوم يودوا نيالة يقول لي دايرين بعدهم في ناس ضده في الشغل بيتم كلها بالطيارات وبالعربات السمحه وب... وب... والموظفين الكبار بيدون حق التذكره لحض اولاده وكله لكن هذه ليست هجره انتقال موظف انها معاناه طريق وانها مخاطره لانه سوف يهاجر مع رجل مطارد مهدر الدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع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 من اجل ان يزور قبر ابيه وفي الطريق تعبت امه واصابتها الهمة فماتت ودفنت بالقرب من قبر ابيه فرجع وحيدا الى مكة وكان في السادسة من عمري والان يهاجر وقد بلغ الثالثة والخمسين ولكنها ليست هجرة ليس ليس, ليس, ليس سياحة وليس مجرد انتقال انها معاناة حقيقية ولذلك خرج عليه الصلاة والسلام وقال أو بكر. لقد أعدت الرواحلة أو أعدت الرائحتين خرجوا بخوخه يعني بالباب الخلفي من بيت أبي بكر وواعدوا عبد الله بن أريق أن يأتيهما بعد ثلاثة أيام عند ثور عند جبر ثور وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار وفي الغار يتنزل القرآن يصف حتى ما بداخل الغار دعك عما ما بداخل الغار عما بداخل النفوس من الهواجس والمخاوف خدعك عما في داخل الغار يتكلم عما في داخل الصدور إلا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أراد الله الهجره ليفوز أناس كأبي بكر كان عمر رضي الله عنه يرى بعض الناس أنه أفضل من أبي بكر لأنه نشر الإسلام ولأنه ولأنه فعل لما سمع عمر احدا يثني عليه ويرفعه فوق أبي بكر بكى عمر رضي الله عنه وقال له لليلة رسول الله في الغار أفضل من ابن الخطاب وأهل الخطاب جميعا وعملهم بس الليلة القضاء في الغار دي كان جابوا عمل في إسلام كله عملته وعمل أهل كلهم في الدين وجهادنا كل خدته ليلة او بكه بس في الغار تمح الشغلة دي كلها يخواننا ينبوي أن تعلموا شيء أن الله عز وجل خلق البشر من طين ونحن كذلك ومن الطين في الدنيا كلها خلق الله آدم وكل سلالة خرجت من آدم خرجت في جهة من جهات الأرض ومن طينها وحكمة الله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخبر أحدكم في طينته التي خلق منها أي بنى آدم خلقوا من جهة من طينه معينة الفنادى الهو فيها كان طينته ما فيها ما بيدفن فيها اللبنى بالسوق يودي محله تانية يموت فيها حتى هناك منك يعني اي زول ان في حله خوجلي في مقابر هنا في المقابر دي تاكد ان المحل اللي هتطلعوك منها نفس الطينه دي الله خلق منها الطينه اللي في الحجره بتاعت عائشه الله خلق منها الرسول ودفن فيها الرسول كونه دفن فيها ابو بكر وعمر قال ابن حجر في شرح الحديث دل على ان الطين التي خلق منها رسول الله هي الطين التي خلق منها ابو بكر وهي التي خلق منها عمر لأنه يقبر كل بن آدم في طينة التي خلق منها إذا طينة رسول الله عرفت من الذي قبض أو قبر معه في نفس الطينة في نفس العجرة يا أخوان أوضى طينة رخ كثير طينة الأوضى واحدة بس فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من طينة تأكد أن ذات الطينة خلق منها الصديق وخلق منها الفاروق رضي الله عنهم أجمعين وفي الغار ياتي اهل الشرك يبحثون عنه وابو بكر يخاف على رسول الله لا على نفسه يقول لو نظر احدهم الى, أحدهم إلى قدمه لراانا وهذا صحيح انت تستغرب بتقول ليه اظن قايل كراعه بشوف الغار كيف الغار ما قدامه لا الغار شكله لو مشيت تشوف انت برك الغار شكله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 ولكن اهم ما فيها ان الايمان والتوكل والاعتماد على الله لا ينافي التخطيط والاخذ بالاسباب الماديه نعم اتخذ الراحله وتخفى في الغار وقد استاجر خليتا يعني شخص ماهر بالطرق ومشرك على دين قومه ولكنهم آمنوا ولكنهم امنوه على انفسهم فأمنهم عهدا وميثاقا ولم يخل شعج المشرك والمشركين كانوا يمرون مع الله صلى الله عليه وسلم بيدوه أكثر مما رسولهم بديوه لكن الدون كلمة معناه الدون كلمة وهذا الخريت الله بن أريق وعادوا فعلا بعد ثلاثة أيام واستمرت الهجرة خمسة عشر يوما خرج النبي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 ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجره وقصه سراقه الذي غاصت قوائم فرسه وسراقه لما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ولما لم يجد اعطاه ساما من كنانته على جد اشار به اشاره ويوم فتح مكه بعد الحادثه بعشر سنوات جاء سراقه وقدم الجل فقال النبي اعطوه فان اليوم يوم بر ووفاء وسراقه لما رجع اي زول يقول لو الزول دا يكون في الطريدة قال له انا فتشت ده ما لقيته امش فتش في الطرق الثانية فضل لهم وكان في اول النهار جاهدا عليه وفي اخر النهار صار جاهدا معه يعني صار يدافع عنه ويدفع عنه الناس ومر على خيمة عاتكة بنت خالد المعروفة بأم معبد ووصل المدينة وأهل المدينة يا سبحان الله تخرجه مكة طريدا وتستقبله المدينة جزلة قروبة شيء عجيب يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأجل الدعوه ولا لأجل الراحة ولكنها مرحلة من مراحل تاريخ الإنسانية جمعاء شيء عجيب أعظم كتاب في الرياضيات اسمع هذا الكلام أعظم كتاب في الرياضيات يدرس في أمريكا أعظم كتاب الرياضيات المرجع الأساسي للرياضيات في العالم كتاب كتب واحد خواجئ لكن اللي يبدو انه الخواجات فاهمين ديننا اكثر مننا الخواجه ده عامل خريطه زمنيه لتطور علم الرياضيات قال سنه كده في ثاغورس وضع نظريته وسند كده جاء نيوتن وضع قوانينه سند كده اينشتاين جاب النسبيه جاب القوانين كلها جفي 622 من تاريخ تطور الرياضيات الهجرة النبوية انا ما صدقته الكتاب كتاب الرياضيات ادخل الهجرة النبوية شنو هو يرى انه لولا الهجرة لما كان اسلام ولولا الاسلام وعلماؤه لما كانت هنالك رياضيات باختصار التاريخ الوقف لحد هنا الثاني ما في نظرية جديدة كل النظريات البعضة جاءت من علماء المسلمين ودالبق المسلمين مثل لما حصلت هجره فبالهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا وبالهجرة صار للاسلام دولة وصار للاسلام علوم وبعلوم الإسلام تطور الرياضيات وهي حقيقة عجيبة تخيل في التاريخ أهم تاريخ في علم الرياضيات في أكبر مرجع بتاع خواجئ ملحد في أمريكا الهجرة النبوية أهم حدث في تاريخ علم الرياضيات معقول ومفروض يكون في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الطب وفي الجغرافيا وفي كل العلوم لأنهم هم الذين نشروا العلوم في العالم والعالم عال عليهم عال عن على العرب ولكن ماذا كان يساوي العربي؟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 إلى, الـ إلى, الـ إلى, الـ إلى الطرقات ينتظرون بسلم حتى إذا جاء النهار واشتدت, واشتدت الشمس والحر رجعوا إلى بيوتهم وفي اليوم الذي أقبل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخواننا حدث الهجر حدث يمكن أن نستفيد منهم أن كل, كل مسلم يمكن أن يكون له دور أي مسلم ممكن يكون عنده دور اسماء من ابي بكر كان لها در بعد ثلاثة أيام جابت عرفة محل ما ماشين جابت الزاد بتاع اليوم حياقلوا في الشارع الحداشة اليوم جابت أكل كثير لكن ده تربط الصفرة بالنسبه في كتب السير مكتوبة صفرة صفرة صفرة صفرة الواحد اللي بعرفوا الصفرة تحت الأكل دي جت تربط الصفرة لم تجد فشقت نطاقها وربطت الصفرة على البعيد من أجل أن يأكلوا هذا في الطريق وعامر بن فهيرة كان بغنمه والله اخوان ابو بكر الصديق ده مفزل بحصلوا في الامه دي نهائي غنم شغالة في الدين واولاده عبدالله بيجنب معاهم لحد بالليل الساعة دي الصباح يرجع مكة كأنه بائد بها يسمع الاخبار يجيهم بعد الساحة ده بالليل يورونا الاخبار كلها عبدالله ابن ابي بكر واسماء وعائشة مولاه خادم شغال معه عامر بن فهيره كان رابعهما في الهجره اردفه ابو بكر رضي الله عنه خلفه أو بكر الصديق غنمه وأولاده وقروشه والراحل حتى الراحل لما اتى بها لما جو في اليوم الثالث ولركب ابا رسول الله ان يركب قال بالثمن قال هي لك يا رسول الله انا وهبتها لك قال لا إلا بالثمن فلما اصر قال له بكر بالثمن الهجرة أي الممكن يمكن عبدور أي ذلك عبدور لنصرة الدين ثم المدينة دخل الناس البيوت أين في بني عمرو بن عوف أول بيوت لا قال له يا أخواننا الرسول ما نزل أول حي المدينة نزل في ضواحي المدينة في بني عمر ابن عوف في يهودي طالع فوق, فوق النخيل بتاعه شاف ناس جائم هناك قال يا بني قيلة قيل دي حببت الأوس والخزرج الأوس والخزرج أولاد أم وأبو أمه قيلة بنت كاهل ابن عذرة قيل دي حببتهم كلهم يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون الناس طلعت الشوارع تتدفق بتلقائية ما قول لهم عندنا مسيره الساعه المعينة في الجن ما قول لهم بلاهم جمع الجن بتلقائيه عجيبه جمع لما وصل النبي سلم مكث فيها الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه خرج منهم الجمعه صباحا من بني عمرو بن عوف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 بعد ان نزل النبي عنده بأيام واسعد بن زراره ابو امامه اول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في, في بيعه الاعقبه الاولى والثانيه وكان سيد قومه مات ايضا بعد ذلك ومات البراء بن معرور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 وكان رسول الله كل ثلاثاء وسب يأتي قباء من مسجده إما ماشيا وإما راكبا ويصلي فيه وهو على بعد ثلاثة أميال من مسجده صلى الله عليه وسلم قعد الاثنين نزل في بيت كلثوم ابن هدن ونزل أبو بكر في, في, في بيت خبيب ابن إساف رضي الله عنهم جميعا وقعدوا الجمعه مرت. أدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف ديك بني عمري ابن عوف بعد طوالي وانت ماشى على جوا المسجد بني سالم ابن عوف أدركته الجمعة فنزل في وادي يسمى وادي رانونا فصلى بهم أول جمعة في الإسلام على الإطلاق مش أول جمعة في المدينة مما بجنبه ما صلى جمعة أصلا بالناس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 وان من خاف الاخره اتقى الله فاوصاهم بتقوى الله في السر والعلن وقال لهم كلمه عجيبه قالوا عادوا اعدا الله كانت خطبه بليغه وقصيره ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومر ببني بياضه قوم من من, من الانصار واول الانصار لحد عسه محل جامع ما وصل اللي هو المدينه جوه والناس على الطرقات والنساء من على الأسطح ولا يميزون بين أبي بكر وبين رسول الله ولأن أبي بكر كان يتحرك ورسول الله لا يتحرك فالناس كلهم قالوا أن بكر هو الرسول فلما جاءت الشمس أخذ أبو بكر داءا وغطى رسول الله فعرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بيتكلم قال عساك المدنج الرسول مر ببني بياضه وماشي وجه الناس يجي فوق يقول له عندنا العدة والعدد يقول دعوها فإنها مأمورة الناق خلوها مر على جميع الأنصار حتى اتى على بن النجار وفي بن النجار الناس قال لك النسوان في الصدوح النسوان المام رجل فوق بفوق بالحيط بعينه في رسول الله يا اخي منظر منظر ينبئك أن للدين رب يحميه لو أبته مكة فإن الله قيض قلوب في المدينة شيء عجيب والله حب ما عاد أول ما نزل أول ما وصل موضع مسجده بركة الناقة فلم ينزل ثم قامت الناقة وذهبت غير بعيد وعاد. وبركت في موضعها ثم تلحلحت النهاق قاعدت تهزه ثم ضربت بجيرانها، بضنبة رمض ضنبة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل طوالي الشيء دمى مواقف الله يوفق تكون زول قدامي تعمل طوالي طوالي في زول جرى شال الرحال. الحاجات العفصل في الناجة شاله وشان السري ده اسم الرحل ودخل به اسمه زيد بن خالد أبو أيوب الأنصاري فأبو أيوب ضمت داره نورا تجلت وبه الافراح حلت قال رسول الله المرء مع رحله ونزل عند أبي أيوب مكث عنده شهرا كاملا شهرا كاملا مكث عند أبي أيوب والله ابو ايوب أيوب دفاس فوز كان عجيب وكان بيته داراني عند سطوح فجعل ابسلم على, الـ على, الـ على الأرض وصعد السطوح وكان يقول يا رسول الله إن نفسي لا تطيب لي أن امشي بأقدامي فوق رأسك مع أنه في حيطة قال يا أبا أيوب إن الناس ياتونني واني وإني لا وأحب أن اشق عليهم الناس يجوا يشوفوه ويزوروه يجوا ينزلون من فوق كل مرة ما بيقدر فكان يقدم له الطعام وكان بعد أن يأكل يا رسول الله يأكل الفضله ويسأل الذين أكلوا معه أين كانت أصابع رسول الله يتبعها يلتمس البركة وحتى من جملة ذلك أنه أتى بطعام فيه ثوم فلم يأكل منه وسلم شيء فلما رأى الطعام واثرا عاد إليه وقال طعام لا لم يعجبك قال لا ولكني لا أكل ثوم قال أولا تنهانا قال إني أناج ربي دوما والله أخي شيء عجيب وموضع والموضع الذي بركت فيه الناقة كان مربدا لغلامين يتيمين سهل وسهيل فأرسل النبي إلى بن النجار الناس فرحانين فرحانين فرح مرق لقى بنات صغار شفع بغن يقولا نحن جوار جوار يعني جوار صغار نحن جوار من بن النجار يا حبذا محمد من جار مرسوطات من جقع الجنبهين فقال رسول الله والحديث عند ابن ماجه يعلم الله اني أحبكنه زي ما تقول قالوا أنا برضو أحبكم فأراد أن يشتري المربة الغلامين اليتيمين قالوا يا رسول الله هو لك ما بنشف تعريف نحن وهبناه أبى رسول الله ودفع فيه ثمنا وموضع مربدس اليتيمين وحيث بركه الناقه مسجد من اعمر مساجد الدنيا بعد المسجد الحرام الى يوم القيامه والله ان فيه اليوم من الزين والانوار والجدران والمزاح والبهاء الشيء العجيب انه المسجد النبوي وبالقرب منه اتخذ حجره أصحابه وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا لمكانة المسجد ودوره وانطلاقته في تصحيح كثير من المسيرة وفي ربط الأمة بشخصيتها الدينية الشرعية لتكون أمة معتزة وفخورة بدينها ماذا تراني أقول امام هجره تتفجر معانيها أمام هجرة غزيرة الفوائد جليله المواقف حظيمة المشاهد فيها معادن الرجال وفيها مواقف النساء إلا أن نقول الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اسال الله تعالى أن يجمعنا واياكم به في جنته سبحانه وتعالى وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من حزبه المفلحين وجنده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 ما عندك نفقة قال لك تعد أيامه والمؤمنون لهم في الشهور العربية رمضان ولهم فيه محرم محرم الذي أسماه رسول الله شهر الله الأصم والذي يعد صيامه من أجل الصيام بعد شهر رمضان مباشرة أثروا الصيام بعد رمضان شهر الله محرم شهر الله الأصم الذي تدعونه المحرم وفيه عاشوراء العاشر من رمضان اغرق الله في هذا اليوم فرعون ونجا فيه موسى وكان رسول الله يصومه اعتزازا وفخرا ويقول نحن اولى بموسى منهم وعندنا فيه ثلاث ايام بيض يتحراها المؤمن ان كان من اهل الصيام فلذلك حريص ان يعرف اول الشهر حتى لا يختلط عليه نصف شهر لانه من عواده وصوامه اما الذين لا يصومون ولا نفقت لهم في الشهور العربيه ونفقتهم المادية في الشهور الافرنجيه في مارس أبريل يعرفوا الليلة يوم كم والمهي كم لكن أما الشهور التي فيها عبادات فيها أشهر حرم الحج أشهر معلومات رمضان شهر يصام محرم شهر فيه كذا لا يصومون فيه ثلاث أيام بيض من كل شهر الصوم فيها من السنة هذا لا يرتادونه ولا يعتادونه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 يوم واحد من الهجرة الصلاة كانت اثنين اثنين اثنين كلها الظهر اثنين والعصر اثنين والمغرب اثنين والعشاء اثنين كلها كانت اثنين في, في السنة الاولى من الهجرة جعلت جعلت الظهر اربع والعصر اربع وجعل المغرب ثلاث والعشاء اربع وابقيت الفجر على ما هي عليه في السنة الأولى من الهجرة ومات فيها كلثوم ابن هذ ومات فيها أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه الهجرة ماذا عساي أقول عن هجره تريد للأمة شخصية مستقلة لا تنهزم أمام خصومها وأعدائها تعتز حتى في تاريخها مش ماسك في الديناء والجنيه نحن ننسك في التقويم الهجري ده وما أكون مبالغ لو قلت لكم السنة الميلادية كان فيها من الزخم ما لم يكن في بداية السنة الهجرية ما أكون مبالغ والله يا أخي السنة الميلادية دي الشوارع مليانة والحمد لله الشيء حصل في السنة الميلادية ما بيشبه السنة الهجرية أصلاً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 الانصار الانصار قال عليه الصلاه والسلام الناس دثار والانصار شعار في الصحيحين الناس دثار اللي يلبس يلبس بره الانصار شعار ده اللي يلبس يلبس الانسان جوه يعني هم ناس اللحم الرص ولولا الهجره لكنت امرئا من الانصار ولو سلك الناس واديا، وسلك الانصار واديه لسلكت وادي الانصار وايه الايمان حب الانصار في البخاري ايه الايمان حب الانصار يا اهل الانصار ناكب عندهم موقف في الدين عنده موقف في هذه المدينه وهذا الاستقبال الرائع وهذا وهذه النصره الفريدة المتفردة أيها الأحبة الهجرة باب عظيم وكتاب كبير هذه بعض دروسه وبعض ملامحه وبعض مشاهدي هذه الهجرة العظيمة عساي أن أكون قد وفقت إلى إشارات وإلى خطوط عريضة في قضية من أعظم قضايا الأمة الإسلامية وتظل الهجرة قائمة إلى يوم القيامة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم وتبقى معاني الهجرة بهجران النفس وهجران الباطل وهجران الضلال والمهاجر من الحرام إلى الحلال والمهاجر من الشرك إلى الإيمان تبقى هجرة بالمعاني وبالتضحية وبالشجاعة وبالفداء تبقى الهجره بكل معاني المحافظه على الدين تبقى الهجره في تربية الأبناء تبقى الهجره في المساجد دروسا وعبرة وصلوات واستقامة أيها الأحبة اعلنوا شيئا مهما هذا المنبر نرجو ونأمل أن يكون منبر توجيه وإرشاد ومنبر نصيحة وبيانة الغرض منه هداية الناس والمساهمة في نشر الوعي ولكن قد يعتلي هذا المنبر معتلي فيشتد في العبارة ويغلظ في اللفظ وهذا ليس من منهجنا ولا ديننا لأننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واغفر لهم وسامح واشنوا وشاوروا في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قيل في الجمعة الماضية أن بعض الذي صلى صلى وكان في لفظه بعض الشدة على الناس قد تكون الأمور حقائق وقد يكون كلامه صحيح في كلياته وجوهره وفي معانيه ولكن قد يكون الأسلوب فيه شيء جارح للناس وليس هذا من الشرع أن يبين الحق وأن لا يجامل فيه هذا هو الصواب ولا يخافون لوم تلائم أهل الحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون احدا إلا الله ولكن عليهم أن يبذلوا الاسلوب الجميل والكلمة الطيب لأن الغرض ليس تنفير الناس الغرض معالجتهم والطبيب يحتاج إلى مدارة المريض ليقدم له الدواء وإن كان مرة وإن كان الدواء قاسيا يحتاج إلى تخديره ولا إعطائه بلد من أجل أن يتحمل مقاسة الدواء والدواء هو الدواء في تركيبه فاعتذروا لكل المسلم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 ويقول هذا الكلام وهي مشاهد باطلة وحقا هي ليست من الإسلام في شيء لكن على الناس أن أن أن, أن أن أن هذا الأمر لم يكن مقصودا اسال الله تعالى أن يوفق وأن يبارك وأن يعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق يا, يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم كن لاخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا, اخواننا في العراق اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم لا تتركهم اذ خذلهم الناس يا رب العالمين اللهم ان اهل الارض خذلوهم فلا تخذلهم يا رب العالمين اللهم ايدهم بتأييدك ووفقهم بنصرك يا رب العالمين اللهم اغزي عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين اللهم ان امري كاطر وان اسرائيل تجبرت اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم وحدك لا يعجزونك اللهم عليك بهم وحدك اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم ان هذا بدايه عام جديد اللهم اجعله لنا ايمانا وامنا وسلامة واسلام يا رب العالمين اللهم امننا في أوطاننا اللهم امننا في أوطاننا اللهم أصلح إمتنا وولاة تأمورنا يا رب العالمين اللهم أهدهم لكل خير يا رب العالمين واصرف عن ديارنا وديار المسلمين كل سوئنا رب العالمين اللهم من أتانا يريد تمزيق أمتنا ويريد نشر الفساد في ديارنا ويريد تدمير شبابنا ويريد نشر الفساد اللهم عليك به يا رب العالمين واجعل تدبيره تدميره الله من محفظ ونساء المسلمين وفتياتنا وفتيات المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين اللهم الشباب الفتيات بالحجاب واسترهن بالحياء والفضيلة يا رب العالمين وبضع مجتمعاتنا السوء والفساد والانحراف والانحلال والإباحية والظلال يا رب العالمين اللهم ايد الحق يا رب العالمين في هذه الديار اللهم قو الإسلام يا رب العالمين اللهم اجمع كلمه المسلمين اللهم اوق اللهم اوقد نار الحرب في دارفور يا ربنا نار الحرب في دارفور يا ربنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفيها يا رب العالمين اللهم اطفئ اللهم اطفئ مشاكلنا في... في شرق السودان يا رب العالمين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم وحد كلمتهم واجمع صفهم يا رب العالمين اللهم اللهم اراب الصبع بينهم اللهم لم شملهم اصلح ذات بينهم يا رب العالمين ووحدنا سبل الرشاد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاه